فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا بِمَا بما قدمت أيديهم والله عليم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 ما يعلم مال من احد حتى يقولا حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار للنبي من احد إلا بإذن الله